فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة وَكَانَ وكان الله غفورا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 وَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا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 كَنَ اللَّهُ عَفُوًّا رَّفُورًا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً